وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على أهل بيت يكفلونه لكم, يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ضيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال لهم موسى انك لغوي مبين فلما ان أراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس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 التئ الى من خير فقير فجاءت احدا تمشي على استحياء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 ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى بناتي على على ان تاجرني, تأجرني ثمان حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك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 قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم, لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن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 فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّ كَأَنَّ جَانًّا وَلَا وَلَا مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فارسله معي رد أن يصدقني فأرسله معي رد أن يصدقني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 فأوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي, صرحا فجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ وجنوده فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو منه ما أتبعه, أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَىً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ من قبله هُمْ به يُؤْمِنُونَ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 وجب اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون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 heeft hij begrepen? De mensen van de kerk, die zijn gelovigen, شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي كمن متعناه متاع الحياة الدنيا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 ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عن ما وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة Man is een royal lawyer tikum bidria in afvaletes maroon, ulla raaitum in jala lawa layikumun, naharasalman den illaya Man is een royal lawyer tikum billayilintes kunune fi. أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنار لتسكنوا فيه ولتبتغوا, لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وضل عنهم ما كانوا يفترون إِنَّ قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بِالْعُصْبَةِ أولي القوة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 فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ يقولون وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ الرزق يَشَاءُ يشاء عِبَادِهِ عباده ويقدر لولا مِّنَنِ الله علينا لخسف بنا مَن يَشَاءُ لا يفلح الكافرون لَوْ Tilkatarullah Jaraluha Liladena Uriduna Addarulla Hiratuna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 وَهَيْرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والى ترجعون